وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطُ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِّيًّا فَكُلِي وَاشْرَبِي وَقَرِّي عَيْنًا فَإِمَّا تَرَيِنَّ مِنَ الْبَشَرِ شَيْئًا فَقُولِي إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صوما فَقُولِي إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنْسِيَّاكَ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 فختَر ف الأحْزَابُ منِن بَيْنِهِم فَولُ للَّذينَ كَفرَوا مِ شَدَ مِن عوم أَسِ بِهِم وَأَبَصِرَمَا يأتُناَا لكن الظالِمُونَ لِهَومَ فيِي ضَلالِ مُبين وَأَ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 لا الا لم تنتهي لارجو منك واهجرني مليا قال سلام عليك ساستغفر لك ربي انه كان نبي حفي واعتزلكم وما تدعون من دون الله وادع ربي وادع ربي عسى الا اكون بدعاء ربي شقيا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 إنه كان مُخلصًا وكان رسولًا نبيًّا وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيًّا وَوه بِنَا لَهُ مِرحمتِن أَخاهه رون نَبّ وَْكُ في الكتاب إ اسماعيل إنِهُ كَ صادق العدد وَوكانَ رسول النَّبّ وَوكانَ يَأمرُ أَهلهُ بِ الصَّلااتِ وَزَّكاتِ وَوكان عندَ رَِّهِ وَاذْكُرْ فِي الكتاب إِدْرِيسَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَّبِيًّا وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا أُولَٰئِكَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ مِنْ ذُرِّيَّةِ آدَمَ